لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ل ه و ر س و للعلوم ه إ ى من ا ل م ش ر ك ي ن ا س ل أ أ ر ض ر م ي ه 「今日も私のことです」<音楽> a Thank you. はい。<音楽> you、mm -hmm. I What a و ي ذ ه ب ل د و ر محمد راتب ا ل ب you、mm -hmm. أ ج م و س ا ي ة ا ل ن ا ب ل م س د ا ل ح ر ا ا م كمن آمن ب ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و ج ا ه د في س ب ي ل ا ل ل لا ه ي س ت ه Yeah. これ。<音楽><音楽>